Run. هذا اسمه ايه شعل ربي نصيرك انصرح سأسي وذا احترت عذرا ودي احكي ركوة حكم ربيرا تجاوبني وكسبيني أجرا يومك انت الحم عبر مثل غيرا احسن لك واسط القلب قدرا قدرا تسمح طيب سمح من الآخر أصيرك ثم أعيشك فيك و أحبك